بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقر ومن شر النفافات في العقر ومن شر حاسد إذا حسد